هذا أقول دكتور هيثم محمد مرسي يقول كيف تكون الإيجابية والاتباع وسط من يدعون علينا بالسلبية اولا السلبية والإيجابية موافقة المأمور وترك المأمور إن وفقت المأمور فأنت إيجابي وإن تركت المأمور فأنت سلبي لأنك تركت ما أمرك الله عز وجل به فمثلا أمرك الله بالدعوة إليه ولتكن منكم أماتهم يدعون الخير ونقرون من المعروف عن المنكر فإن واحد الدعوة مع القدرة عليها والعلم بها فإنه يكون رجوا سلبيا وآثما إذا كان قادرا والناس يحتاجون إلى دعوته أما الإجابي هو من أجاب الشرع من أجاب ربه سبحانه من أجاب نبيه صلى الله عليه وسلم فمثلاً أنا إذا يسموننا الآن حيث لا يشارك في البرلمانات ولو يشارك في الديمقراطية يقولون أنتم سلبيون نقول نحن سلبيون برفضنا للمحرم برفضنا لشريعة الغرض إيجابيون في موافقتنا للشريعة وأنتم إيجابيون في موافقة شريعة الغرض سلبيون في معارضة في موافقة شريعة الرب إذن أنتم إيجابيون إيجابية مذمومة سلبيون سلبية مذمومة ونحن إيجابيون إيجابية محمودة سلبيون سلبية محمودة